مِنْ أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من أجل ذلك كتبنا على بني من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فكأن عندما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا بعد ذلك في الاظلام مسرفون ولا قد جاء نور رسولنا للبنيات امم كثيرا منهم بعد ذلك في الاظلام مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إنما جزاء الشديد يحاربون الله اَمِنْ نَفْسٍ اَضْفَتْ فَتَداً كَيْ يُقَتَّلُوا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ أَنْ يُقَتَّلُوا او يصنفوا وارسموا قطع اليهيم وارذلهم من خلافه او يوم فامنوا بالاذ ذالك لهم خزي في الدنيا ذلك لهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن يَقُولُ عَنْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله إليه الوسيلة وجاهدوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به, ليفتدوا به عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ليكدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم, ولهم عذاب أليم